وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعون إليه وفي أذاننا رق ومن بيننا وبينك ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَرَوَا لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فَقَالَتْ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتيا طوعا أَوْ كَرْهًا أَتَيْنَا طَوْعًا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 وقالوا من أشد منا قوة أولن يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام محسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَنَّ ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَادَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهُوا يَتْقُونَ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا مداوها شَهِدَ عليهم سمعهم وأبصارهم ودلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم ودلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطق الله الذي أنطف كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم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 تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنْتُمْ إِلَيَهُ تَعْبُدُونَ فَإِنْ أَسْتَكْفَرُوا فَالَّذِينَ رَدَّ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمْعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشَعَةً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 وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا أَقْتِيرُ الْبَاطِلَ مِن بَيْن يَدِيهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَأْزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَنِيدٌ مَا يُقَالُ لَكَ إلَّا مَا قَدْ أَطْلِعَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ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 قبلوا وظنوا ما لهم من نحيض لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فاوسن قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّ أمست لا لا قولن إن هذا لي وما أظن الساعة قائمةه ولئر جعت إلى ربي ولئر جعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلن ننبأ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنه من عذاب غليظ وإذا أنعم على الإنسان أعرضه فأبجان به وإذا مسَّه الشر فذُوا دعاء العريض قل أرأيت إن كان من عبده الله ثم كفرت به ثم كفرت به من أضل من هو في شطاق بعيد